117. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 118. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 119. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فَقَا لَهُم رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِيهَا فَكَذذَّبُهُ فَعَقَُوهَا فَدَمْدَمَ عَرِيهِمْ رَبّهُ بِذَ بِهِمْ فَسَووَّهَا وَلَا يَخَافُُ أَقُبَهَا